النشرة الإخبارية النشره الاخباريه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد, لله، الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية اليوم الثلاثاء الثالث من شهر رجب لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين السيطرة على معظم حي القدم وقتل نحو 45 مرتدا من الجيش النصيري هلاك وإصابة أكثر من 14 مرتدا من الحشد والجيش والشرطة المرتدين في الطارمية والدجيل في ولاية شمال بغداد البداية من ولاية دمشق حيث يواصل جنود الخلافة هجومهم على مواقع الجيش النصيري في حي القدم جنوب دمشق ففتح الله لعباده إثر مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة فطهروا معظم المناطق التي سلمتها صحوات الردة لنصيرية وتمكنوا من قتل نحو عشرين مرتدة كما تمكن جنود الخلافة في وقت سابق من مباغة الجيش النصيري في أحد مقراتهم في حي القدم إثر عملية تسلل ناجحة فقام المجاهدون بتصفية عناصر المقر البالغ عددهم خمسة وأربعون مرتدة ولله الحمد أما في ولاية شمال بغداد فقد اقتحم عدد من جنود الخلافة منزل عميد وملازم أول في الجيش الرافضي فدرت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية في منطقة الجمهورية في الدجيل مما أدى إلى هلاك عنصرين وجرح سبعة آخرين بجروح بليغة وعند قدوم قوة مؤازرة اشتبك معهم جنود الخلافة فهلك اثنان منهم وأصيب آخر وعاد جنود الخلافة إلى مواقعهم سالمين كما فجر المجاهدون برج مراقبة تابع للحشد العشائري في قرية الخان بالطارمية واستهدفوا بعبوة ناسفة قوة إسناد قدمت للمكان ما أسفر عن إصابة عنصرين من الحشد بجروح بليغة فيما اشتبك اثنان من جنود الخلافة مع قوة من الجيش رافضي في منطقة البوفراج بالطارمية حيث فجر الأخ أبو فرقان الأنصاري تقبله الله حزامه الناسف وسط جمعهم مما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم آمير لواء في الجيش رافضي وعاد الأخ الآخر سالما في حين نسفت مفرزة أمنية منازل نقيب بوزارة الداخلية وملازم في الجيش الرافضي وعنصر في شرطة الاتحادية في منطقة الشط بالطارمية ولله الحمد وفي ولاية كركوك تم تفجير منزلي عنصرين في الحشد الرافضي قرب قرية البو محمد جنوب داقوق وهلك أحد عناصر الجيش الرافضي قنصا قرب قرية الصمود جنوب داقوق ولله الحمد أما في ولاية صلاح الدين فقد تم الاشتباك مع عناصر الشرطة الاتحادية بالأسلحة الخفيفة قرب منطقة الطيوب شمال سامراء ما أسفر عن هلاك عنصر وإصابة آخرين كما تم استداف جاسوس يعمل لدى الحكومة الرافضية بعبوتين ناسفتين في منطقة جلام سامراء ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة ولله الحمد وفي ولاية الفرات هلك ثمانية عناصر من الجيش النصيري إثر استهداف مواقعهم بقذائف سبي جي 9 على اطراف مدينة البوكامال في حين هلك ثلاثة مرتدين قنصاً في محيط البوكمال كما تم تدمير مدفع ميداني وإعطاب آخر إثر استهدافهما بصاروخين موجهين في قرية الحمدان شمال غرب البوكمال ولله الحمد أما في ولاية خراسان فقد هلك أربعة مرتدين وأصيب عشرة آخرون من ميليشيات موالية للحكومة المرتدة إثر استهداف اجتماع لهم بدراجة نارية مركونة في مدينة جلال أباد في حين أصيب شرطيان وضابط في شرطة الحدود الأفغانية المرتدة بتفجير عبوة ناسفة على عربة تقلهم بمنطقة مهمند في نانجرهار كما تم اغتيال واحد عناصر الشرطة المرتدة بعيرة النارية في منطقة خيربور بقاطع السند في باكستان اخيرا إلى الصومال حيث تمت تصفية عنصر في الشرطة الصومالية بطلقات نارية في حي توفيق بمدينة مقديشو ولله الحمد وفي ختام نشرتنا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 ميعادهم جنة تزو الحسان بها واتب وفاح المسك والعود يا أمتي ابتائجي أسادنا غامس من كل شهم تنادي المواعيد ميعادهم جنة تزو الحسان بها واتب وفاح المسك